بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت, رجاء اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا واقطعه عمن سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نستعين إلا إياه ايها الأحبة, الاحبه في الله والذي يتأمل ويتفكر في الأسرار الباهرات والآيات المعجزات والمخلوقات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 ايات ابكت محمد عليه الصلاه والسلام بابه وامي احبتي كم جلسنا في يوم وتفكرنا في خلق السماوات والارض تفكرنا في هذه السماء بغير عمد ترونها من رفعها في هذه الجبال من نصبها في هذه الأرض من بسطها وذللها وقال فامشوا في مناكبها اللهم يا سامع كل صوت ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا عظيم الشان يا واضح البرهان يا من هو كل يوم في شأن اغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم قدمت لكم هذه الماده من فريق جوال الخير